بنتنا دي الله يحفظها تطلب اني اعيد نشيده الله اعطانا خير والعام ما ودي اردها صراحه نعيد التراك 5 عند المهندس ما اشوفك يلا ما خير وانعام والحمد لله واجب علينا يلي عطانا ايمان سنة أحلام تزخر في الوياسامين قام الوطن تخطيط وانضم زانت وزخرف ومهبهين دولة تطور عز واسلام بين الأمم دولة بنين والشعب متهني بلا مرتاح في هذه السنين Oh. هذي من وهلنا من في <تصفيق> عطينا هذه جهود نسعى لمجد الله عنينا شامخ فيه العالم ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا اللهم اغفر بعد محسن